لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح ببشرياته وليديقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره.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 ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبره لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحير الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لا يحير الموتى وهو على كل شيء قدير. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرهُمْ مُصْفَرًّا لَّذًا ظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.